قل لي بربك أي عدل أن ترى شوقي ومنك البعد قد أعياني وهجرت قلباً غارقاً في عشقه وتركتني في التيه والأشجان وتظل تمضي لا تبالي بالهوى. للهجر كم أضناني خذ ما تشف مني ولكن أعطني حبا وبعض العطف والتحناني أتراك تدري يا سطور حكايتي وعلمت ما قد ضمه وجداني قل بربك هل عدلت بقصتي إن الهوى والحب هدكياني